¡Vamos! Bueno. Yeah. Why لهم جنات نعيم افلا جننوا المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تتعظون 122. 123. 124. 125. 126. 127. 127. 138. 148. 159. 151. سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَٰلِكَ زَعِيمٍ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كارين. أعتم أبصارهم ترهقهم ذلّه، وقد كانوا. وَأُمِّل لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي كِيد أَتَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَغُنْ بِمَا 124. أما عندهم الغيب فهم يكتبون 125. تصبر لحكم ربك ولا تكون for... Moni you uh,